معرفة العبد بربه عز وجل على ضربين معرفة الأصل التوحيد فكل مسلم يعلم أن له خالقا ومعرفة خاصة لها علامات تزيد وتنقص على مقدار قوة تلك المعرفة فالخوف من وعيده والرجاء لموعوده والتسليم لأمره والقيام بفرضه والازدجار عن نهيه علامات معرفة المسلمين وإذا أردت المعرفة كان هو المستعان في الشدائد فإذا زادت صار أنيسا في الخلوات فإذا زادت امتنع الانبساط بقوة الاحتشام حتى إن خلقا من السادات كانوا لا يستندون أدبا وكان الإمام لا يقعد في بيته متربعا